ل و ل و ل ه الله... ا ل ن ا ل ل م ي للعلوم ا ل ع ا ل م ي ن 「今日も幸せになれる」<音楽> See、mm、you. -hmm.